فُرُبَّسَدَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ مَثْوَىٰ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ